بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بوداوه ما بعد نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن أحداث السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا من قبل أن السنة الأولى عند من عدها عد هذه ثانية، وعند من لم يعدها من لم يعد من من شهر ربيع إلى نهاية السنة، فإن فهذه ستكون سنة الأولى، تكون سنة الأولى بالنسبة لي للثالث. قال المصنف رحمه الله تعالى لاثنتا عشرة ليلة خلت يعني انتهت بعد اثنتا عشرة ليلة انتهت. <تصفيق> من السنة الثانية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد أن استخلف عليها سعد بن عبادة استخلف النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة يعني جعله خليفة على المدينة أميرا عليها من بعده ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ليعترض عيغا لقريش وقلنا العير هي التجارة تسمى عيرا إذا كانت خارجة للتجاره خرج النبي ليعترض عيرا لقريش فسار صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا اسمه ودان هي قرية بين مكة والمدينة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقابل هذه التجارة ولكنه وصل حتى والدان ولم يقابلها كانت التجارة قد مرت وكان حامل اللواء في هذه الغزوة عم حمزة رضي الله عنه ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم هناك حربا لم يقابل حجبا لأن العيرة كانت قد سبقته وفي هذه الغزوة صالح النبي صلى الله عليه وسلم بني ضمره في هذه الغزوة لم يقابل أحدا نحن كنا إذا خرج المسلمون بدون النبي صلى الله عليه وسلم كان, كان ذلك يسمى سرية السرية هي التي لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها أما الغزوة فهي التي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلما لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم صالح بني ضمرة صالحهم عقد عقد صلح مع قوم من العرب هم بنو ضمرة صالح بني ضمرة على أنهم آمنون على أنفسهم ولهم النصر على من رامهم عقد النبي مع بني ضمرة عقدا أنهم يكونون آمنين على أنفسهم هم آمنون مطمئنون على أنفسهم هذا من وجه ومن وجه ثاني بينه وبينهم حلفه فإن قاتلهم أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يساعدهم في هذا القتال وإن قاتل المسلمين أحد فإنهم يساعدون المسلمين في هذا صالح بني ضمره على أنهم آمنون على أنفسهم ولهم النصر على من رامهم من رامهم يعني من طلبهم من أرادهم يعني أرادهم بالسوء فلهم النصر وأن عليهم نصرة المسلمين إذا دعوا وبالعكس هذا أسلوب الحلف في العرب في ذلك الزمان أنهم يتعاقدون إذا حدث قتال ويعلمون ذلك إذا حدث قتال علينا فهؤلاء يساعدوننا وإذا حدث قتال عليكم نحن نساعدكم وهذا الأسلوب ما زال موجودا نجده الآن بين الدول يعقدون الحلف بينهم فإذا حدث قتال على دولة وجدت الدولة الثانية تساعدها ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد مضي خمس عشرة ليلة رجع النبي بعد أسبوعين تقريبا بعد خمس عشرة ليلة إلى المدينة ولم يقاتل ولم يمضي على رجوع النبي صلى الله عليه وسلم غير قليل حتى بلغه أن عيرا لقريش آيبة من الشام لم يمر وقت طويل بعد هذا الرجوع حتى سمع أخبارا أن هناك تجارة قادمة من الشام إلى راجعة إلى مكة فيها أمية بن خلف وفيها مئة رجل من قريش الفان الفان وفيها ألفان وخمسمائة بعيد فصار النبي صلى الله عليه وسلم إليها في مئتين من المهاجرين وكان ذلك في شهر الربيع الأول في نهاية الشهر تقريبا لأن النبي خرج إلى غزوة والدان في بداية هذا في بداية هذه السنة لاثنتين عشرة ليلة خلق ثم بقي خمسة عشر يوما ورجع ولم يمر وقت طويل يعني مر شهر أو شهر ونصف هكذا ثم ذهب سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر <تصفيق> فصار في مئتين من المهاجرين وكان في شهر ربيع الأول وكان يحمل لواءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فصار حتى بلغ مكانا اسمه بواط فوجد العيرة قد فاتته ايضا وصل النبي إلى المكان فوجد أن هذه التجارة قد ذهبت قد مرت من هذا المكان من وقته فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مجرة ثانية ولم يلقى كيدا يعني لم يحدث أي سوء أي كيد للمسلمين الكيد هو الكيد الأصل في الكيد هو الخطة أو الحيلة والمقصود هنا لم يلقى قتالا والسبب الأول في ذلك أن قريشا كانت تنتبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم جدا هم يعرفون الآن أنه ينتظرهم في أي وقت فكانوا منتبهين متيقظين جدا يرسلون العيون فإذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم كانوا يسرعون في مشيهم أو كانوا يجدون طريقا أخرى يهربون منها وذلك كله لما كان يأخذه المشركون من الحذر على أنفسهم كانوا يحذرون على أنفسهم ويهتمون بذلك والاجتهاد في تعمية أخبارهم التعميه يعني الاخفاء والسطر كانوا يجتهدون في ستر أخبارهم عن العدو، عن المسلمين. غزوة العشيرة. أما الغزوة الثالثة فهي غزوة العشيرة وهذه الغزوة هي تعد يعني هذه مقدمة غزوة بدر. غزوة العشيرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم بتجارة قادمة من مكة إلى الشام يرأسها أبو سفيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها هي من مكة إلى الشام هذه هي فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه التجارة لكي يغنمها ولكنها فاتت استطاعت أن تسبق النبي صلى الله عليه وسلم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر هذه التجارة وهي عائدة. حائدة وكانت هذه غزوة بدل حدثت غزوة بدل من أجل هذه التجارة أعقب رجوعه صلى الله عليه وسلم أعقبه يعني بعده تلاهم بعد غزوة بواب سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروج كريش بأعظم عير لها أعظم تجارة لها تجارة كبيرة خرجت الآن من مكة ذاهبة إلى الشام بأعظم عير لها فقد جمعوا فيها أموالهم حتى جاء في الأخبار لم يبقى بمكة كريشي أو كرشية لها مثقال فصاعدا إلا بعث فيه به في تلك العير لم يبق في مكة رجل أو امرأة عنده هو مثقالهم مثقال هذا وزنه من الذهب مثقالهم فأكثر هذا شيء قليل ولكن كل من كان عنده هذه النقود أو أكثر كان يضع شيئا في هذه التجارة إلا بعث به في تلك العين في تلك العين وكان يرأسها أبو سفيان كان أمير هذه القافلة أبو سفيان بن حرب ومعه بضعة وعشرون رجلا لم يكن العدد كبيرا في, في تجارة أمية كانوا مائة هنا شيء وعشرين العدد قليل فان قال فخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم في مائة ومعه مائة وخمسون من المهاجرين واستخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد جعله خليفة على المدينة من بعدي ابو سلمة هذا زوج أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وحمل لواءه عم حمزة وكان حامل لواءه حمزة رضي الله عنه ولم يزل سائرا حتى بلغ العشيرة ما زال ماشيا حتى وصل إلى هذا المكان العشيرة فوجد العيرة قد مضت وجد التجار سأل عن أخبار التجارة فوجدها قد ذهبت وعند ذلك حالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بني مدلج بني مدلج هم قوم سراقة ابن مالك سراقة الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم في, في يوم الهجرة فحل حالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بني مدلج وحلفاءهم يعني عقد عقدا مع بني مدلج ومع خلفائهم الذين يوافقونه على ذلك ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ينتظر هذه العيرة حينما ترجع وبعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقليل بعد العودة بقليل جاء كرز بن جابر الفهري كرز بن جابر أحد الأشقياء وجد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى غزوه هنا وهنا احيانا. ففكر كرز في الهجوم على المدينة فجاء كرز بن جابر الفهري وأغار على سرح المدينة وهرب صحيحنا أغار يعني هجمة على صرح المدينة صرح المدينة هو مكان خارج المدينة يرسل الناس إبلهم ترعى فيه تصرح فيه ترعى هذا ليس بين البيوت الناس بين بيوتهم هم في بيوتهم يسكنون والطعام لا يكون في هذا المكان غالبا طعام الإبل ومثل هذا فهم يأخذون إبلهم وغنمهم كل صباح ويذهبون بعيدا عن المدينة عن البيوت هذا هو المكان الذي يكون فيه الطعام فهذا المكان يسمى صرحا يصرحون فيه بإبل فهذا الرجل أخذ جماعة من رجاله وهجم أغار على صرح المدينة على مكان تصرح به الإبل أغار وهرب يعني هجم عليهم سرق ما سرق ثم هرب وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رسوله في طلبه خرج رسوله برجاله خلفه واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة الأنصاري جعل زيدا أميرا على المدينة وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسار النبي حتى بلغ واديا اسمه سفوان هذا قريب من بدء وفاته كرزا فلم يلقى حربا ولكن كرزا كان قد هرب ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهذا المكان وادي سفوان هو قريب من بدر ولهذا كان القريب من بدر التي حدثت عندها الغزوة ولذلك كان المؤرخون يسمون هذه الغزوة بغزوة بدر الأولى لأن المسلمين ذهبوا إلى بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم ولكنهم لم يقاتلوا هذا في أول مرة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا رجل من السارقين مجرم جاء برجاله وهجم على حدود المدينة فسرق بعض الإبل ثم هرب انتقل الرعاة من مكانهم إلى داخل المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث فجاهز النبي رجاله وذهب خلفه هذا أخذ وقتا. فاستطاع هذا الرجل الهروب استطاع أن يهرب بما سرب وصل النبي إلى بدر إلى مكان الذي وقعت فيه غزوة بدر بعد ذلك وصل النبي إلى هذا المكان ولكنه لم يجد جابر وكان جابر قد استطاع الهروب فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاتل رجع ولم يلق احد فهمنا ثم ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب من هذه السنه سريه هي سريه عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش رضي الله عنه هو ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمته وهو عبد الله بن جحش هو اخو زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب من هذه السنة بسرية عددها عدد عدتها ثمانية رجال يرأسها عبد الله بن جحش فهمنا النبي صلى الله عليه وسلم فكر الآن في فكرة خطيرة وهي أن يرسل جماعة من المسلمين قريبا من مكة ليراكبوا الأخبار ويأتوه بها ولأن هذا الأمر خطير فقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على رجاله والنبي يعلم أن المنافقين في المدينة فلم يخبر النبي بالخبر بل جهز النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية رجال وجعل عليهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه أميرا وكتب له كتابا وقال له يا عبد الله امشي في هذه الطريق ولا تفتح الكتاب الا بعد ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام من المشي افتح الكتاب ثم اقرأه على اصحابك هنا واستأمرهم يعني وطلب منهم الامر شاورهم من اراد ان يأتي معك فليأتي ومن اراد ان يعود فليعود الامر واسع انا اريدكم ان تذهبوا قريبا من مكة وأن تجمعوا الأخبار والمعلومات فهمنا وأعلم أن الأمر خطير ولهذا السبب أقول لك ولاصحابك من أراد أن يتقدم معك فليتقدم ومن أراد أن يتوقف خائفا من أهل مكة أنهم إذا قبض عليهم سيقتلون فمن كان خائفا فليبقى ومن كان مستعدا فليتقدم فهمنا ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وهو في مكة لكي لا ينتشر الكلام بل أرسله واعطاه هذا الكتاب وقال لا تفتحه إلا بعد ثلاثة أيام فهنا أو بعد يومين فأعطاه قال في رجب من هذه السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سريه عدتها ثمانية رجال يرأسها عبد الله بن جحش أميرها هو عبد الله واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مختوما كتابا مخطوما يعني مغلقا عليه الختم لا يجود فتحه لا يفضه إلا بعد أن يسير يومين قال لا تفتحه إلا بعد أن تمشي يومين ثم ينظر فيه فصال عبد الله رضي الله عنه يومين ثم فتح الكتاب فإذا فيه إذا نظرت كتابي هذا يعني إذا رأيت هذا الكتاب فمضي حتى تنزل نخله تقدم حتى تصل إلى مكان اسمه نخله هو قريب من مكة فترصد بها قريشا ترصد يعني راكب اللي الرصد هو ماذا من بعيد اليوم يستعملون فيه النظارة فراقب قريشا طيب ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم واتنا ببعض خبرهم وإنما لم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمقصدهم وهم بالمدينة حذرا من شيوع الخبر خوفا النبي يحضر أن ينتشر هذا الخبر فيستعد له أهل مكة فيدل عليهم أحد أحد الأعداء من المنافقين أو من اليهود فترصد لهم عقوا هو يخاف أو حذرا من شيوع الخبر فيدل عليهم أحد من أحد الأعداء من المنافقين أو من اليهود ف ترصد لهم قريش أو ترصد لهم قريش، ولا يخفى أن عدد السلية قليل لا يمكنه المقاومة، ولا تنسى أن عدد هذه السلية كان كان ماذا ثمانية رجال، والثمانية عدد قليل لا لا يستطيعون أن يقاتلوا أن مكة، لا يخفى أن عدد هذه السلية قليل لا يمكنه المقاومة. ثم سار عبد الله رضي الله عنه وفي أثناء السير تخلف سعد بن أبي وقاص وعطبة بن غزوان لأنهما اضلا بعيرهما الذي كان يعتق يعتقبانه عدد قليل هؤلاء كم ثمانية من المسلمين إن ومعهم أربعة جمال كل اثنين يتعاقبان جملا يعني واحد يمشي وواحد يركب. ثم هذا ينزل وهذا يركب وهكذا أما تمام قال هنا أما سعد بن أبي وقاص في وقت السيل وعطبة بن غزوان ضاع جملهما جرى منهما جملهما أضل بعيرهما الذي كان يعتقبانه فتأخر يبحثان عن البعير وتقدم الآخرون الستة وسار الباقون حتى وصلوا نخلا فمرت بهم عير قراشية تريد مكة فيها عمر بن الحضرمي وفيها عثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل، وفيها الحكم ابن, كي ابن كيسام فأجمع المسلمون أمرهم على أن يحملوا عليهم ويأخذوا ما معهم انتبه تجارة عائدة على مكة إلى مكة فيها أربعة أشخاص تجارة خفيفة. عدد الحراس عليها ليس كبيرا ففكر هؤلاء المسلمون أن يقاتلوا هذه التجارة أن يقاتلوا أصحابها وأن يأخذوا هذه التجارة غنيمة وتكون أول غنيمة للمسلمين قيمنا فكروا في هذا ورتبوا أمرهم ولكنهم مختلف فيما بينهم اليوم هو آخر يوم من شهر رجب وشهر رجب من الشهور الأربعة الحرم ولا يجوز الكتال فيها لا يجوز عن في رجب فإن ثم قالوا ولكن لو انتظرنا ليلة لو انتظرنا ليلة فإن العيرة ستدخل مكة لن نستطيع القبض عليها يعني إن انتظرنا لا نستطيع وإن استعجلنا لا يجوز أن نقاتل في هذا فإنه هكذا فكروا ثم بعد مناقشة بينهم اتفقوا على القتال فحملوا عليهم يعني هجموا عليهم في آخر يوم من شهر الرجل فقتلوا عمر بن الحضرمي وأسهروا عثمان والحكم وهرب أو هؤلاء أربعة خرب واحد وكتل واحد وأسر اثنان واستاقوا العيرة استاقوها يعني ساقوا العيرة أمامهم يقودونها وهي أول غنيمة غنمها المسلمون من أعدائهم هذه أول الغنائم التي غنمها المسلمون من عدوه إن قال ثم رجعوا ولم يتمكن المشركون من اللحاق بهم لم يستطع المشركون أن يلحقوا بالمسلمين فلما قدموا المدينة لما وصلوا إلى المدينة وشاع أنهم قاتلوا في الأشهر الحرم عابتهم كريش واليهود بذلك فعبتهم يعني سبتهم وعنفهم المسلمون طيب لما وصل هذا الخبر أن المسلمين قاتلوا في هذا اليوم وأنهم غنموا هذه الغنيمة بدأ الناس يلومونهم وبدأ المشركون من أهل المكة والمدينة وغيرها والمنافقون يصبونهم كيف تقاتلون في الشهر الحرام إن هذا أمر عجيب فبدأ الناس يتكلمون ولما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم أنا ما طلبت منكم هذا كانت رسالة لكم واضحة أردت أن تجمعوا الأخبار فقط ولكنكم قاتلتم فندموا على ذلك فحزنوا وقالوا ليتنا ما فعلنا ذلك فقال النبي صلى الله عليه قال هنا فأنزل الله سبحانه في هذا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يعني هون يسألون أه يسألون سؤال ماذا سؤال انكار ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هل يجوز القتال في الشهر الحرام وهم يعلمون ان اصحابه فعلوا فلماذا يسالونه لماذا يسالون هذا فقط لكي يسكتوه لكي يذكروه بفعل اصحابه فهنا يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه هل يجوز القتال فيه قل قتال فيه كبير القتال في الشهر الحرام كبيره من الكبائر لا يجوز القتال فيه قتال فيه ماذا كبير ولكن الصد عن سبيل الله منع الناس عن سبيل الله صد عن سبيل الله وكفر به الكفر بالله والمسجد الحرام المسجد الحرام واخراج اهله منه واخراج اهل هذا المسجد منه اليس هذا كبير أنتم تسألون عن القتال في الشهر الحرام وأنا أقول لكم القتال في الشهر الحرام محرم نعم لا يجوز ولكن الذي فعلتموه أنتم هل يجوز أن نحن أخطأنا خطأ وقاتلنا في الشهر الحرام وهذا لا يصح ونحن نقول آسفون لا يصح ونحن مستعدون لماذا للعودة أن نرد إليكم ما أخذ. فهمنا ولكن فعلكم أنتم وهو ماذا؟ وهو الصد عن سبيل الله منع الناس عن التوحيد أليس أيضا شيئا كبيرا؟ هنا أكبر من القتال في الفشار الحرام كذلك الكفر بالله كذلك المسجد الحرام وحرمة المسجد وإخراج أهل المسجد منه أليس هذا كبيرا؟ ثم قال الله سبحانه والفتنة أكبر من القتل قال العلماء والفتنة هي الشرك فالفتنة أكبر من القتل هي أشد منه وأعظم الشرك أعظم من القتل <تصفيق> نعم فسره عنهم سره يعني يخفف عن هذا الفريق من المؤمنين الذي كان حزينا يقول لماذا خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه هذه الأيض فهمنا وقد طلب المشركون فداء أسيريهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يرجع سعد وعطبة قريش طلبت أن تدفع الفدية وأن تأخذ الرجلين فقال النبي لا نقبل هذا حتى يعود, يعود صاحباه سعد ابن أبي وقص نحن كنا سعد فقد جملهما فذهبا يبحثان عنه. فالنبي لم يقبل معهم مع المشركين عهد ولا حتى يعود أصحابه أولا فهمنا؟ فلما رجع قبل النبي صلى الله عليه وسلم الفدية في الأسيرين أما الحكم ابن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وبقي مع المسلمين وأما عثمان فلاحق بمكة كافره تحويل الكبلة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في 16 شهر وقيل 18 16 شهر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس. قديما النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفوقها فوق مكة المدينة وفوق ذلك بلاد الشام فهمنا التي فيها ماذا في المسجد الأقصى؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وصلى خلف الكعبة، فإنه يصلي خلف الكعبة يكون الكعبة أمامه ويكون أيضا المسجد الأقصى أمامه. فلا بأس، ولكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يستطع ذلك لأنه إما أن يتوجه إلى الكعبة وإما أن يتوجه إلى جات الأخرى إلى بيت المقدس. والله أمله أن يصلي إلى بيت المقدس فهو كبلة الأنبياء من قبله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس تقريبا عاما ونصف العام. عاما ونصف نعم ستة عشر شهرا أو ثمانية عشر في بعض الروايات النبي يصلي إلى, إلى أين؟ إلى بيت المقدس ثم جاء الأمر من الله تعالى لأن النبي كان يحب أن تكون قبلته هي قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام وكان قبلة إبراهيم هي الكعبة لأنه هو الذي بناها فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ويسأل الله أن يحول له الكبلة إلى المسجد الحرام وعجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحول له القبلة. متى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ستة عشر شهرا يستقبل بيت المقدس في صلاته وكان يحب أن تكون قبلته أن تكون قبلته الكعبة وكان النبي يقلب وجهه في السماء يعني ينظر في السماء يمينا وشمالا ويدعو الله سبحانه داعيا الله بذلك فبينما هو في صلاته إذ أوحي إليه بتحويل الكبلة إلى الكعبة فتحول النبي صلى الله عليه وسلم وتحول من ورائه. هنا جاء الخبر إلى النبي جاء الوحي إليه وهو في صلاته أن الكبلة تحولت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكبلة الجديدة وتحول الناس معه. وقد جعل الله قد كانت هذه الحادثة بقضاء الله تعالى سببا لافتتان بعض المسلمين الذين ضعفت قلوبهم. اثروا على اعقابه هذه الـ الـ هذا التحويل كان سببا في أن بعض المسلمين ضعفاء الإيمان لما راى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لم يصدق وافتد ورجع كافرا عند ذلك فكانت سببا لافتتان بعض المسلمين الذين ضعفت قلوبهم فصدوا على اعقابه رجعوا الى الخلف وقلنا العقب هو اخر القدم وقد أثر اليهود من التنديد على الإسلام بهذا التحويل. فهمنا؟ أثر اليهود من الكلام على هذا التحول. لماذا تحول؟ إن كانت القبلة هناك صحيحة، إذا كانت صحيحة، فلما تحول إلى بيت المقدس؟ إلى المسجد الحرام. وإن كانت القبلة الصحيحة هي المسجد، فلماذا صلى سنة ونصفا تقريبا إلى بيت ال المسجد الأقصى؟ فهمنا؟ بدأ المنافقون وبدأ اليهود يتكلمون عن هذا التحول وما علموا أن الله سبحانه أن لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء صراط مسطح ما علموا أن كل شيء بيد الله والله يهدي من يشاء ولا الطبيب المستقيم الذي يحبه أينا فتحولت القبلة وفي القول المشهول أنه في شهر شعبان من هذه السنة أوجب الله سبحانه صوم شهر رمضان على الأمة الإسلامية وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يصوم ثلاثة أيام من كل شهر والصيام هذا من أصول هذا الدين من دعائم الدين يعني من أصوله الصيام من دعائم هذا الدين والفرائض التي يتم بها النظام قال الصيام من دعائم هذا الدين والفرائض التي يتم بها النظام هو من الفرائض التي يتم بها هذا الدين فإن الإنسان مشغول على حب نفسه الإنسان مشغول يعني مفتور بفطرته بطبيعته هو مطبوع على ذلك على حب نفسه والسعي فيما يعود عليه بالنفع الخاص الإنسان محب لان ينفع نفسه ومحب لان يسعى إلى شيء الذي يفيده فيسعى تاركا ما كان وراءه من حاجات الضعفاء والمساكين ولكنه يترك حاجة الضعيف وحاجة المسكين لانه مشغول بنفسه ان فلا بد من وازع يزعه لحاجات قوم اقعدتهم قواهم عن ادراك حاجاتهم لا بد أن يكون هناك دافع وازع يعني شيء من القلب يدفعه يحركه إلى فعل هذا الشيء لا بد من وازع يدعه يعني يحركه لحاجات قوم أقعدتهم قواه عن إدراك حاجاتهم لا بد أن يساعد قوما أقعدته يعني جعلته يقعد يجلس قوته قوته ضعفا حتى أنه لا يستطيع القيام لا يستطيع أن لا يستطيع هذا من ضعفه لا يستطيع أن يذهب إلى عمل لا يستطيع الكسب فعند ذلك نساعده ولا أقوى قال هنا لا بد من وازع يزعه لحاجات هؤلاء القوم الذين أقعدتهم قواهم عن إدراك حاجاتهم يعني تعبوا فلا يستطيعون أن يدركوا ماذا لا يستطيعون الوصول إلى ما يريدون فجاء هذا الصوم إشعالا للمسلم بحاجة هؤلاء الفقراء وحثه له على مساعدتهم إذا شعرت بجوع وعطش كل النهار لا تنسى وتذكر إخوانك الذين يشعرون بالجوع والعطش ليلا ونهارا لأنهم فقراء إذا شعرت بهذا قليلا وأنت قادر فما بالك بمن هم مساكين لا يقدرون قال قوم أقعدتهم قواهم عن إدراك حاجات الضعفاء من قال عن إدراك حاجاتهم ولا أقوى من ذوق قوارس الجوع والعطش هم ليسوا أقوى من تذوق الجوع والعطش قوارس هذا ما يقنص البطن يعني ما يشدها من الجوع والعطش إذ بهما قليل نفسه يعني بسبب هذا فلين النفس وتطمئنه ويتهذب خلقه فيسهل عليه بذل الصدقات عندما يجوع الإنسان كل النهار تتادب نفسه ويشعر بإخوانه فيسهل عليه دفع الصدقات طيب ما هذا, هذا الوقت فرض الله تعالى الصوم لماذا ليكون من أسباب تقوى المسلمين كما قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومن التقوى ان يشعر الانسان بحاجه اخوانه ويساعدهم وبعد, وبعد صوم رمضان فرض الله صدقه الفطر واوجب الشارع الحكيم عقب الصوم زكاه الفطر فترى الانسان يبذلها بسخاء نفس ومحبه خالصه بعد صوم ثلاثين يوما التي هي شهر رمضان أمر الله تعالى بزكاة تدفع بعد صوم آخر يوم من رمضان وقبل صلاة العيد شيء من طعام صاع عن كل إنسان حي بالغ فإن مسلم ففرض الله سبحانه أوجب الشارع الحكيم عقب الصوم يعني بعده زكاة الفطر وطار الإنسان يبذلها يعني يعطيها بسخاء نفس بنفس سخية بنفس كريمة السخاء هو أشد الكرام ومحبة خالصة ويعطيها وهو محب لهذا العطاء يعطي بمحبة بقلب مطمئن فإن هذه صدقة الفطر ويصاع من طعام عن كل مسلم وفي هذا العام أيضا فرض زكاة الأموال على القول المشهور، فهمنا؟ يرى بعض العلماء أن الزكاة فرضت في مكة، ولكن لم تحدد يعني زكاة المال كذا بالضبط وزكاة الغنم والبقر ومثل هذا من الأعوام كذا وزكاة الزروع والثمار كذا يرى بعض العلماء أن الزكاة فرضت في مكة. عموماً أن الإنسان يجب عليه زكاة وكان المسلمون يخرجون من فما ثم تحددت أمصبتها بعد ذلك في المدينة وهناك قول يقول بل فرضت في المدينة في هذا العام فرضت زكاة الأموال وهذه هي النظام الوحيد الذي به يأكل الفقراء والمساكين من إخوانهم الأغنياء بلا ضرر. هذا هو الطريق الوحيد الذي بسببه يستطيع الفقير أن يأكل من مال أخيه الغني بدون ماذا؟ بدون استحياء، بدون. انظر إلى رجل يذهب إلى رجل يدق بابه ويقول ساعدني فيعطيه، ثم يدق بابه فيقول ساعدني فيعطيه هو يستحي. حينه هو بعد ذلك يستحي. أما إذا كان هذا الرجل الفقير قد امر الله المسلمين بجمع الزكاة ودفعها إليه. أو أمر الولاد الأمول أن يجمعوا الزكاة في بيت المال ثم يبحثون عن فقراء ويعطوهم. قِنا. فإذا كان الأمر كذلك فإن المال سيصل إلى الفقير بدون ماذا؟ بدون أن يشعر بحياة أو أن يشعر بشيء في قلبه. قال هنا: فإذا بلغت الدنانير عشرين ذناراً أو بلغت الدراين مئتي درهم الدنانير من الذهب. قِنا. وماذا والدنانيل من الذهب والدراهم من الفضة فإذا وصلت الدنانيل إلى عشرين درهم وبقيت سنة حال عليها الحول وجب عليك أن تؤدي ربع عشرها تخرج 2.5% 2.5% من المئة قال وما زاد قال هنا أن تؤدي لبع عشرية أي اثنين ونصفا في كل مئة وما زاد فبحسابه طيب رجل عنده ألف ألف جنيه سيخرج خمسة وعشرين طيب عنده ألف فعند ذلك سنقول خمسة وعشرون للألف إذن للخمسمائة اثنى عشر ونصفا مثلا فيضيفها وهكذا إذا كان إذا بلغ ماله النصار فإنه في حدود العشرين يجب عليه الزكاة اثنين ونصف بالمئة وما زاد يزيد يكون اثنين ونصف بالمئة على المجموع وإذا بلغت الشياه أربعين إذا كان عنده غنم فوصلت إلى أربعين أربعين خروفا أو إذا وصلت البكر ثلاثين أو إذا وصلت الإبل خمسا وحال عليها تحول لا بد أن يمر عليها سنة وجب عليه كذلك أن تؤدي أن أن تؤدي يعني أنت أيها المسلم منها جزءا مخصوصا حده الشارع لا بد أن تدفع جزءا معينا الشريعة حددته كذا ومثلها عروض التجارة ومحصولات الزراعة عروض التجارة أنا تاجر أشتري السيارات من هنا وابيعها هنا أخذ الهواتف من خلال فمثل هذا نقول إن تجارتك لا تساوي ماذا يعني هذا العمل الخفيف لا يساوي نصابا اشتريت هاتفا وبيعت هاتفا وربحت كذا هذا ليس فيه زكاة ولكن رجل عنده ألف هاتف ما سعرها؟ سعرها كذا بكم يبيعها؟ يبيعها بهذا السعر هي هذه كلها بمليون مثلا تجارة عند زيد بمليون اشتراها بمليون ثم باعها بكم باع؟ باع بمليون ونصف مثلا طيب كم كلفته؟ كلفته كذا وكذا يخرج التكاليف ثم يزكي ما بقي هذه زكاة ماذا؟ زكاة التجارة في كل سنة هكذا يحسب كم كان مالي والآن كيف هو ويحسب ماله ثم يدفع الزكاة يقول هنا هذا في علوط التجارة ومحصولات الزراعة زرعت الأرض فخرج منها الطعام فهذا الزرع الذي خرج من الأرض فيه جزء زكاة هذا كله كل هذا يقبضه الإمام هذا كله يجمع في بيت المال يقبضه الإمام ولي الأمر يجمع هذه الأموال الأموال الزكاة يقبضه الإمام ويوزعه على مستحقيه من الفقراء والمساكين وبقية المذقولين في الآية ثمانية أصناف حدها الله سبحانه وتعالى هي التي تعطى من الزكاة قال الله سبحانه إنما الصدقات قال العلماء الصدقات الواجبة يعني الزكاة للفقراء تكون للفقراء والمساكين والعلماء يقولون إن الفقير أشد فقرا من المسكين وقال بعضهم بالعكس الفقير أكثر فقرا أو المسكين اكثر قال بعضهم الفقير أكثر من المسكين فقرا الفقير ماذا وأشد فقرا من المسكين وقالوا إن الفقير هو الذي لا يجد طعاما يكفيه ليومه أما المسكين فهو الذي يجد ولكنه قليل هذا زيد ليس له عمل هذا فقير زيد له عمل ولكن يأخذ من العمل ألفا في الشهر، وحياته تحتاج إلى خمسة ألف فهذا الألف لا يكفيه ولكنه يحاول أن يصد به هذا يسمى مسكينه على القول المشهور وبعضهم قال لا بل العكس المسكين أكثر فقرا من الفقير وكون الفقير أكثر هو أقرب إلى الظاهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر أعوذ بالله من الفقر يستعيذ منه فهذا يدل على أن النبي لا يحبه وكان النبي يدعو اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين ففيه أن المسكين حاله أفضل من الفقير النبي كان يتعود من الفقر ولكنه كان يحب أن يكون مع المساكين الذي طعامه فقط يكفيه لا يريد شيئا زائدا مما الدنيا في قصة ال في في قصة صدرك الكهف هنا عليه السلام لما ركب في السفينة بعدما نزل كسرها خلق السفينة في قصة موسى عليه السلام مع الخضر كسر السفينة فلما سئل عن ذلك بعد لما سؤله عن ذلك قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر هذه السفينة لمن لمساكين يعملون في البحر ولكنهم ولكنهم مساكين ويملكون سفينه يعني عندهم سفينه ومع ذلك مساكين لماذا هم يعملون بسفينتهم يوصلون الناس من مكان الى مكان يربحون شيئا من, من الاجر بسبب هذا العمل هذا شيء يكفيهم بالضبط ربما لا يكفي فمثل هذا نسميه مسكينا رجل عنده سياره تاكسي أو مثل هذا يعمل بها ياخذ في كل يوم أو يربح في كل يوم جزءا من المائل 500 يدفع للبنزين كذا ويدفع لهذا كذا ويبقى له 100 لأهل بيته هذه المائة تكفيه فقط أو ربما لا تكفي أو ربما في بعض الأيام تطبيق مثل هذا نسميه مسكينا ولا نقول هو يملك كذا فهمنا لأنها هي لحياته هي التي تساوي أو هي التي تيسر له حياته بكل فرض الله تعالى الزكاه لمن لثمانيه انواع للفقراء والمساكين والعاملين عليها الموظف الذي يجمع الزكاه الموظف الذي يذهب الى الناس ويجمع والذي يجلس حارسا على بيت المال والذي يكتب الاوراق والذي يحسب والذي يحمل الزكاه ويذهب بها الى المستحقين هؤلاء العاملون على الزكاه من أين يأخذون راتبهم من أين ندفع لهم كل شهر هذا من أموال الزكاة فهي للفقراء والمساكين وللعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذا قسم من الناس أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة والمؤلفة قلوبهم بعض الناس الذين يحبون الدنيا يرغبون يفضلون الدنيا فالله سبحانه جعل لهم قدرا من المال من الدنيا لكي يسلموا. أسلم وخذ هذا المال في كل شهر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من حكمة الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا اتالف بها قلوبهم أنا أريد أن يدخل الإسلام يدخل الإسلام ولا بأس يأخذ ألفا يأخذ ألفين كل شهر يدخل الإسلام ويدخل معنا المسجد يصلي وينظر إلى أحوال الناس يسمع الحديث يقرأ القرآن يتعلم العلم بعد ذلك هو لن يأخذ من الزكاة بعد ذلك هو بنفسه لن يقبل ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم سيأتينا بإذن الله تعالى سنرى النبي صلى الله عليه وسلم في غنيمة حنين لما جمعت غنائم غزوة حنين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض العرب وهم أغنياء أعطى أبا سفيان بن حرب فأبو سفيان هو أمير التجارة هو سيد القوم وأعطى صفوان بن أمية وأعطى الأقرع بن حابس وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من كبارهم أعطايا كثيرة حتى تعجب الأنصار قالوا يعني كيف يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أسلموا قبل قليل ونحن الذين نجاهد معه ونقاتل معه وجئنا لقتالهم لم نعطى مثل هذا وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنني أعطيتهم أتألف قلوبهم وقربهم إلى الدين إذا كنتم تريدون الدنيا فهذا دين الاسلام سيساعدكم على الحياة الدنيا ويساعدكم على الآخرة فاعطاهم النبي من المال ولم يعط الأنصار مثل ما أعطى هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أكلكم إلى إيمانكم أنا تركتكم إلى التوحيد أعرف أن في قلوبكم إيمان أما هم فهم جدد ليس في قلبهم إيمان كإيمانكم فأعطيتهم أقلبهم ونرى هؤلاء الصحابة اللي هو نضاي عليهم بعدما أخذوا هذه الأموال الكثيرة بعد ذلك أنفقوا مثل هذه الأموال وضعف هذه الأموال في سبيل الله بعدما أسلموا وحسن إسلامهم كانوا يتصدقون وكانوا يدفعون للجهاد في سبيل الله أموالا كثيرة من أموالهم، فهذا فريق من الفرق التي تأخذ الزكاة المؤلفة قلوبهم، وفي لقاب العبيد الذين يريدون الخروج من العبودية هذا عبد تعب من العبودية كتب عقدا مع سيده، يا سيدي أريد أن أخرج لا لا أحب أن أكون عبدا، فيقول سيده ادفع عشرين ألفا، العبد لا يملك مالا، أين؟ فيكتب سيده معه كتابا يكتب له عقدا ويتفق على مده. لك شهر لك شهران لك سنة أو لك يوم ويوم يعني يوم لك ويوم لي يوم تعمل عندي في مزرعتي ويوم اعمل بنفسك واجمع مالا إذا جمعت هذه النقود ودفعت أصبحت حرا فالإسلام جعل لهذا المسكين جزءا من الزكاة نساعده على الخروج من العبودية قال الله سبحانه وفي الرقاب في, الرقاب في فك الرقاب من العبيد والغالمين الغالمون زيد يأخذ بينا من عمر وعول يقول له أريد ضمانا أريد تأكيدا زيد يقول ليس عندي ضمان ليس عندي شيء اؤكد به فيأتي أحمد يقول له يا عمر اعطه وأنا المسؤول أعطيه هذا المال وأنا مسؤول حين فيأخذ زيد المال ثم يهرب يذهب إلى بلده فمن المسؤول أحمد وهو لم يأخذ شيئا وعندما يذهب به إلى القاضي يقول ضمنته يعني صاحب خير هو أخذ المال وهرب حين الله سبحانه سمى هذا الرجل الذي يعني وقع في هذه المشكلة سماه غارما وجعل الله تعالى له جزءا من من الزكاة لماذا لأنه لو لم ي... لو لم نساعد مثل هذا الرجل لن يساعد أحد أحدا بعد ذلك هذا يريد تأمينا وأحمد يقول لن أظن أنا حاولت من قبل وحدثت لي مشكلة فلا أفعل. فعند ذلك عند ذلك الإسلام وضع لهذا الغالم جزءا من الزكاة يساعده منها لأنه أراد فعل الخير وأراد أن يساعد ولكنه وقع في مشكلة بسبب هذه المساعدة فله من أموال الزكاة والغالمين وفي سبيل الله في جهاد في سبيل الله يجهز من أموال الزكاة أيضا ومن السبيل ابن السبيل هو رجل المسافر الذي انتهى ماله وهو ليس في بلده فقد ماله خسر تجارته ضاع منه انتهى المال سرق أي سبب رجل في غير بلده وفقد ماله فمثل هذا يسمى ابن السبيل وابن السبيل هذا يأخذ من أموال الزكاة حتى يستطيع أن يعود إلى بلده فهؤلاء من هؤلاء هم الذين يستحقون الزكاة الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمون وفي سبيل الله في الجهاد وابن السبيل هؤلاء ثمانية فريضة من الله والله عليم حكيم انظر هذه الس... هذه الز... هذه أموال الزكاة ولكن الله قال إنما الصدقات والصدقة هي سنة رأيت مسكينا عطيتوا عشرين جنيه عطيتوا خمسة عشر هذا سنة في الصدقة قال العلماء الصدقات هنا هي الزكاة بدليل قول الله سبحانه في النهاية فريضة من الله فما فمعنى كونها فريضة يعني هذه الصدقة ليست صدقة النوافل بل هي صدقة ماذا؟ صدقة الفريضة التي هي الزكاة والنبيب العاقل الإنسان النبيب اللبيب صاحب اللب واللب هو العاقل النبي العاقل البعيد عن التعصب الذي هو بعيد عن العصبية يحكم لأول نظرة أن هذا النظام مع عدم إضراره بالأغنياء مقلل لمصائب الفقر التي ألجأت كثيرا من فقراء الأمم أن يخالفوا نظام دولهم وأن يؤسسوا مبادئ تقويض العمران أن يؤسسوا مبادئ تقويض العمران وتداعي الأمن كما يفعله الاشتراكيون وغيرهم هذا انتبه جدا الرجل العاقل الذكي لو نظر في أمر الذكاء لوجد لو أن هذا نظاما نافعا جدا لضبط أحوال البلاد الغني الذي عنده ألف لن يصيبه ضلل إذا دفع من الألف خمسة وعشرين جنيه فهمنا أو هو مائتين وخمسين من الـ من الألف خمسة لا يضله شيء إذا دفع من الألف جنيه خمسة وعشرين هذه خمسة وعشرون ويبقى عنده تسعمية فهمنا فلا يضره هذه الخمسة والعشرون شيئا وإذا أخذنا من زيد وعمل وخالد وعلي ومثل هذا فإننا نساعد بها الفقراء الذين لا يستطيعون كسبا فإذا ساعدناهم فإننا نحفظهم ونحفظ أنفسنا نحفظهم من أن يموتوا جوعا وأن يعيشوا في فقر وفي شدة ونحفظ أنفسنا لأن هذا الفقير عندما يزداد حاله ويشد فقره ماذا يفعل؟ سيسرق مالي إذا ما أعطيته من الزكاة فهو سيذهب إلى دكاني إلى مزرعتي إلى سيارتي إلى... لأنه لا يجد شيئا أين يذهب فهمنا؟ وكثيرا من البلاد التي ليس فيها هذا النظام تجد الفقراء يجتمعون ويكونون الجماعات الإجرامية التي تسرق الأموال من هنا ومن هنا بقوة السلاح فهمنا؟ وهذا النظام هو خير من الأنظمة الأخرى التي كانت في روسيا من قبل وكانت في الصين ما زالت في الصين وهو النظام الاشتراكية الاشتراكية هذا هذا أن يعمل الناس جميعا في هذا المكان وهذه النقود للناس جميعا لا ليست للناس جميعا لا يستوي الشخص الذي يجتهد ويعمل بالشخص الذي ينام في بيته ولا يعمل لا يسوى هذا بهذا فهمنا؟ فهذا النظام هو انسب أن يعمل كل انسان وأن يربح لنفسه وأنه إذا بلغ ماله نصابا فإنه يجب عليه في كل سنة أن يدفع جزءا من ماله زكاة هذه الزكاة تساعد الفقير ولا تغنيه لا تجعله غنيا لأنه لو جعلته غنيا فهو سيحب هذا ويبقى هكذا دائما ينتظر كل سنة أن يأتيه هذا المال ولكن هذه الأموال تساعده على الحياة فقط ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتقدم فيجب عليه أن يقوم وأن يجتهد وأن يعمل فهذا نظام إسلامي نافع جدا وهذا تقدير الله سبحانه الحكيم الخبير بعد ذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم برجوع التجارة التي خرج إليها في العشيرة عرفنا أنه هذه التجارة كانت كبيرة محملة لا يوجد بيت تقريبا من بيوت أهل مكة إلا وله شيء فيها وكان يرأسها أبو سفيان رضي الله عنه وكان مشركا في ذلك الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها في العشيرة ولكنها فاتتهم يعني كانت قد مرة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظرها في العودة وعند ذلك بدأ النبي يتتبع أخضارها ووصله الخبر أن التجارة خرجت من الشام وهي في طريق العودة فأراد أن يستعد لها وكانت هذه التجارة سببا في غزوة بدر الثانية من الكبرى نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونتكلم عن غزوة بدر بإذن الله كذلك القادم جزاك الله خيرا سبحانه سمعه بحمدك أشهدوا أن لا إله إلا, إلا أستغفرك وأتوب إليك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.